بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منذكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله يفلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما